افِضُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ بَنَا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسه إن من معروف والله عزيز انكم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ <تصفيق> أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي مَن بَنَى لِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِنْ